وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عاد ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، ومن يعش عن له فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء أنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشيرين فبيس القرين وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَن فِي العَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي العُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنھُم مُّنتَقِمُونَ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 اسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه اجعلنا من آلهة يعبدون